حصرياً على موقع نداء الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com